سيتة استمع الى الساعات واعدها الساعة الواحدة الساعة الثانية الساعة الثالثة الساعة الرابعة الساعة الخامسة الساعة السادسة الساعة السابعة الساعة الثامنة الساعة التاسعة الساعة العاشرة الساعة الحادية عشرة الساعة الثانية عشرة الساعة الواحدة والثلث الساعة الواحدة والنصف الساعة الواحدة إلا ربعاً الساعة الثانية إلا ثلثاً